بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها انلهم بهذا الفن الذي هو لدن وما هو نزلكم تقولون الإنسان في سنفيكبا يحسب سو ان لن يقدر عليه يقول أهلكت مالاً لبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له 124. ورساما وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من وَمَا 125. وما أدراك من